وَإِنّ سََّيتُهَا مَرؤِيَمَ وَإِنّ أُعذُهَا بِكَ وَذَُّتَهاَا مِنَ الشَّيطانِ الرجِيم فَتَقَبَّّ لَ آ رَبُّهَا بِقَُولٍ حَسَنِ وَأَبَتعََبَةً حَسَنَ وَكَفَّّلَهَا زكريا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 صَلِّ فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ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 ذَلِكَ مِنْ أَمذَ إِل الغَيْبِ نحيِيهِ إلَكَ وَمكُْ تَ لدييهِمْ إذ يُقُونَ أَقُلَ مَهُمْأَهُمْ يَكْفُلُ مَرِيَمَ وَمكُْ تَ لدييْهِمْ إذ يَخَْصِمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وديثا في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين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 إن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَادْعُ تُكُنْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوهُ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ